ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا ليابايهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم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 آمنوا بربهم وزدناهم هدي وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا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 إلى الكهف ينشر لكم ربكم فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهي ويهيئ لكم من أمركم مرفقا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 أيها أزكي طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا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 أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هويه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شئ فليؤمن ومن شئ فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بما ان كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا بئس الشراب وساءت مرتفقا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 أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأراض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 كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سويك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا ادخلت جنتك قلت ماشي الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا اقل منك ما لو ولدا فعسى ربي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 تقف فيها وهي خاوية على عروشها وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا ولم يكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولايه لله الحق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 أرض فاصبح هشيما تذروه الريح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير نملا ويوم نسير الجبال وترى أرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مره بل زعمتم أن لن نجعل لكم نوعدا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 بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم نقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورئ المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان ال إنسان أكثر شيء إن جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدي ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا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 وَإِذْ قَالَ مُوسِى لِفَتِهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَا جَمَعَ الْبَحْرَينِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبَىٰ فَلَمَّا بَلَغَ مَا جَمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوَتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَىٰ فَلَمَّا جَاوزَ قَالَ لِفَتِهُ أَتِنَا غُدَاءً أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَأَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوِيناَ إلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِ نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِهِ إلَّا الشَّيْطَانُ أَنَا الْكُرَاهُ واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فرتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما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 الله صابر ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء إن حتى أحدث لك منه ذكرى فانطلقا حتى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 قال إن سألتك عن شيء إن بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فابوا أي يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض قامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبيك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا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 ألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء إن سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامية وجدها تغرب في عين حامية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا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 حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج مُفْسِدُونَ وما جوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خراجا, فهل نجعل لك خراجا على تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما اتوني زبر الحديد حتى إذا ساوي بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قالاتوني قال أتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جعله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 إن عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أوليا إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا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 أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا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 أحدا. الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم كفايه عين صاد ذكر رحمه ربك عبده زكريا إذ نادي ربه نداءً خفيا